توقف الله أكبر الله أكبر الحمد رب العالمين قوم من الارض ام لهم شركوا في السماوات يتون ب قبل هذا او اتاره من عند منكم صم صادفين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يَسْتَجِيبُ له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادهم كافرين وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانَ لَهُمْ أَعْدَاءٌ وَكَانُوا بِعِبَادَتِكَ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ قَالُوا لَئِنْ كَفَرُوا قَالُوا النَّذِيرُ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مبين أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُوهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَابِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قل ما كنت بدعا من وَمَا وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى وَمَا وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ نَفْسِهِ فَآمَنَ وَاتَّبَعَ ۚ وَكَانَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَقَالَ النَّبِيُّ نَكْفُرُوا الَّذِينَ كفروا للذين آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِن لَّمْ يَهْتَدُوا بِمَا تَقُولُونَ هَٰذَا إفكم مبين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 هذا كتاب مصدق لسانًا عربيا لهم برا الذين ظلموا وبشرى للمحسنين الله الله الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر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 إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ قُرْهًا وَوَضَعَتْهُ قُرْهًا ملَت أُّهُ قُضَه وَضَعَت كُرْهَ وَحَمُ وَ بِصَالُهُ ذَلذُونَ شَحْرَاء حتىَ إذَا بَغَأَشُد هَبَنَغَ أَرضَعينَ سَنَةً طَالَ رَبِّ أَوزِعْنِي انا ربي اوزرني ان اشكر نعمتك التي امام تعالى وعلي والدي وان اعمل صالحا ترضى وان اعمل صالحا ترضى واصلح لي ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين أولا فكان الذين نتقبل عنهم احسنا ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يعدون والنبي قال لوالديه اف لكما اتعذانني ان اخرج وقد خلص القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وهما يستغيثان الله ويلك اان ان وعد الله حق فيقول فيقول ما هذا الا اشاطير الاولين ألئِكَ الذيينَ حَقَّّ عَلَهِمُقَوْلُ ف أُمَم قَدْخَلَتْ مِ من قَدْهِم مِنَجِن ألئكََّينَ حَقَّّ عَلَهمُقَوْلُهِهُمَم قَدْخَلَتْ م قَضْلهِ مِنَج وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أُهِبَتْ سَنَوَاتُهُمْ فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا وَالشَّمְتَاتُ بِهَا وَيَوْمَ يُجْزَوْنَ فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون الله الله أكبر الله أكبر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 و اذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلقت نذر من بين ب يَديَيْهِ وَمنِن خَلْح أَلَّا فَعبُضُ إ الله إِي أَخَابُ عَلَكُم عَذا بََو مِن عَظم قالوا أَجتَناال فَأثكَنَاعَ آهةِن فَأْتِنا بمَا كَعد نَاهِ كُكَ مِنَ الصادتين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 وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدة فما اغنى عنهم سمعهم فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون اذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم كانوا به يستهزئون فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أُنْذِرْتُ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُخَضِّرًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ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 ويوم يعرض الذين كفروا على النَّارِ أليس هذا بالحق قالوا بلى وَرَبِّنَا قال فذوقوا العذاب قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم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 أصراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل والَّ بِينَ آمَنوا وَامِرُ الصَّالِحَاتِ وَآمَنوا بِمَانُ الزِل عَى محََُّد وَمَنوا بِمَُزِلَ عَى مُحَمّ مَّذِ وَووَ الحَقُّ مِ الرَبِّ بِْ كَفََّرَعًاهُ سَاتٍ وَأَصْلَحَ بَلَهُم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 فإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداْءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَنَتَصَرَّمَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ وَبَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفا لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويذبت أقدامكم والذين كفروا فتحسن لهم وأضل أعمالهم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 وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت فأهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن زين له سوء أفمن, أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسل وأنهار من لبن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من وأنها وانهار مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن وانهار من لبن وأنهار من خمر لذة مَذَرُ الْ الجََّة التي وَوعدَمُدتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَاار مَِّ إن غَيْرِ آس وَأَنْههُ مِنلَبَن أَنْهار م من فيِيهَا أَْهَار مَّا إن غَيْرِ آشن وَأَنْهارُم مِنلَبَنِلَمْ يَيتَغَيَّرطَامُ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 إهدنا الصراط المستقيم صراط, صراط الذين أمعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لدمبك وللمؤمين والمؤمنات وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مرض وعيث الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولادهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن كوليتم أن تفسدوا في الأرض وتفطعوا أرحانكم وَلَائكَا الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ بَصَرَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ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 والله يعلم اعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا اخباركم الله اكبر الله اكبر الله اكبر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 فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يفركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم بيسألكموها فيحكم فبخلوا ويخرج أبغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لثمبقوا في سبيل الله منكم من يبخل فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يدخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وان تكوا الله يستبدل قوما غيركم ما لا يكونوا امثالكم الله اكبر الله اكبر الله اكبر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 إن فتحنا لك فتحا مبينا ليعطر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم من نعمته ويتم من نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا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 ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وكان ذلك عند الله فوزا ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار طالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما وَعَذِّبِ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ضِعْفًا ۖ أَنَّ اللَّهَ ظَنَّ السُّوءَ عَلَيْهِمْ ۚ عَلَيْهِمْ دَاءٌ يُرْهِقُ السَّوْءِ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 للتُؤْمِنوا بِاللههِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّروا وَدُوَبِّْهُ وَتُسَبِّقُ بقْرَ فَ وَأَصلَ إ الَّلَ يُبعونَكَ إ ماَا يُبعونَ اللهَّه يَدُ اللهَّهِطَوْوقَ عأَديهٍ فَمَنَّ كَفَفَإِ ماَا يَن كُدُعَى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 بل لا يفطهون إلا قليلا سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهدونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس بقلوبهم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 سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مظالما تأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل أن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحشدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا كل المخلفين من الاعراب سيدعون الى قوم اولى باس شديد تقاتلونهم ستدعون الى قوم اولى باس شديد تقاتلونهم او يسلمون فان تطيعوا يكتب الله اجرا حسنا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 ومن يتول يعذبه عذابا اليما الله اكبر, الله أكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله الله الله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 وعدكم الله مغالم كثيرة تأخذونها فعجل لَكُمْ هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لَمْ تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا وَلَوْ قات لكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد قَلَتْ من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وَهُوَ الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا وَمَا الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَأَنَا هَادٍ مَّعَكُمْ فَأَنَّىٰ يَبْلُغُ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَّعْرَظَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ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 فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ على رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا الله اكبر الله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 قال صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون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 والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتعون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة وَأَنزَلْنَا مِنَ الْجِبَالِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ وَأَنْبَاتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ مُتَنَاظِرَاتٍ وَنَفَعْنَا بِهِ رِيَاضًا ۚ ذَٰلِكَ وَمَثَلُكُمْ فِي الْفُلْكِ ۖ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا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 إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن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 ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله رفور رحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو نطيعكم في كثير مِنَ الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان فِي في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا من ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا ولا تنابزوا بالألقاد بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنموا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنسى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير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 اهدنا الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل فِي في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم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 أوف القرآن المجيد بل عجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب إذا متنا وكنا عظاما إذا متنا وكنا ترابا أإنا في خلق جديد <تصفيق> أَإذاَا مِثْنَ وَكَّ أَذا مِثنَ وَكَُّ تُرَابَ وَعظَامًا أَِن أذاَا مِثْنَ وَكُن تُرَابًا زَلِكَ رَج بَعيدَقدَدْعَِمَّ مَا تَنقُصُ الْ الأأَرُّ مِنهُم وَيجَنَا كِتَاب حفير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 وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبثنا به جنات وحب الحصيد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 إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رطيب عتيد وجاءت سكرة الموت للحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد فلقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد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 قال قرينه ربنا ما اطريتم ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد nayubaddu al-qawlu ladayya wa ma anadhi dalla يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ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 الجاريات ذو زن فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدين الواقع والسماء اذا تحفت انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك قتل الخراصون الذين هم في غمرة سامون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به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 وسي أوالم ح للس إ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ف وَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنْتُمْ الله اكبر السلام الله أكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله